وَلَهُ إِنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَفَرُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخافرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بابنوبهم وَنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون إن كـل قرآن قص علينا من أنبائها ولقد جاءت أمرسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاكْثَرِهِمْ مِنْ عِلْمٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ